50 languages. توچ ر 21 21 زد غشق تشق محادثه قصيره رقم 2 محادثه قصيره رقم 2 تدي من اين انت من اين انت بازل سقيچي انا من بازل انا من بازل بازل شويصاريم بازل في سويسرا بازل في سويسرا ميولر نواس قزف سغش اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر هر أجيبم قيتش هو أجنبي هو أجنبي عش بز زاولة وش هو يتكلم عدة لغات هو يتكلم عدة لغات مش عبر وقزر قرر هل حضرتك هنا لاول مرة؟ هل حضرتك هنا لأول مرة؟ حاو س مش غريقي سشعر لا قد كنت هنا في العام الماضي لا قد كنت هنا في العمل الماضي أو تتحز نب ولكن لمدة أسبوع واحد فقط ولكن لمدد اسبوع واحد فقط تش شكحة. اتستمتع بوجودك عندنا؟ اتستمتع بوجودك عندنا؟ ر زقري طفكري جدا الناس هنا لطفاء جدا الناس هنا لطفاء تشحش غبسكري سغورهخ وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً وتعجبني المناظر الطبيعية أيضاً س سنحات وئر ما هو عملك؟ ما هو عملك؟ س سزد زشاك مترجم أنا مترجم س تخلكر زسدزقو انا اترجم الكتب انا اترجم الكتب وزاكو مش وشاء هل حضرتك هنا لوحدك هل حضرتك هنا لوحدك حو شلئ مش لا زوجتي زوجي هنا ايضا لا زوجتي زوجي هنا أيضا سسابي اطوي مود مر شيخ وهناك طفلاي الاثنان وهناك اطفالي الاثنان